بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه سديد. استوى وهو بالأفق الاعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتما على ما يرى ولقد رآه نزلة أفرام حي. سيدورة المنتهى اين عندها جنة إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى لا الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتدعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن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 سموات لا تغني سفاعتهم شيئا إلا من بعد أي يأذن الله لمن يشاء ويضام إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا تسمية الأنفان وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم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 نَجِيكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنَدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّ بِالْمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى الا تزر وازره واثرا اخرى وان ليس للانسان إلا ما سعى وان نسعيه سوف يرى ثم ما الجزاء الانفام ربك وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّ وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى أقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوام فغشاها ما غشام فبأي لِكَتَثَمَرَا هَذَا نَذِيرٌ مِنَ الْغُذْرِ الْأُولَى أَذِفَتِ الْآذِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كاشفة أَفَمِنْ هذا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وتضحكون وَلَا تَبْكُونَ وأما Surah al